قبلت ناق <تصفيق> <تصفيق> تسعة وخمسون تسعة وخمسون في مكتب البريد <تسع> في مكتب البريد كيف أستصلح لي بروكسيما بوست أوف إيتسيا أين يوجد اقرب مكتب بريد اين يوجد اقرب مكتب بريد شمال بروكسيما سلا بوست اوفيتسايو هل المسافه بعيده عن اقرب مكتب بريد هل المسافه بعيده عن اقرب, بريد؟ بعيدة عن أقرب مكتب بريد كي اس تاس لا بلاي بروكسيما لتر كستو اين يوجد صندوق بريد اين يوجد اقرب صندوق بريد مي احتاج لبعض طوابع البريد أحتاج لبعض طوابع البريد. لاجل بطاقه ورساله لاجل بطاقة. ورساله. كيوم كوستا لافرانكو افرانكو الوسونو. كم اجره البريد الى امريكا؟ كم اجره البريد الى امريكا؟ كيوم بيزا سلا باكازو. كم وزن الطرد؟ كم وزن الطرد؟ شو مي باباس ساندجين اير بوشته؟ هل يمكنني ارساله بالبريد الجوي؟ هل يمكنني إرسالها بالبريد الجوي؟ كم دتempo بزناتس كورجيا ألفينو؟ كم يحتاج وقت حتى يصل؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ كياميبو بستلفوني. أين يمكنني أن أتصل بالtelephone؟ أين يمكنني أن أتصل بالtelephone؟ كي استصلب play proxima telephone بودو. أين توجد أقرب كابينة تلفون؟ أين توجد أقرب كابينة تلفون؟ شو بيحافس telephone carton؟ هل عندكم بطاقات تلفون؟ هل عندكم بطاقات تلفون؟ شو هل عندكم دليل التليفون هل عندكم دليل تليفون شو هل تعرف كود مفتاح النمسا هل تعرف مفتاح النمسا مومنتون ميتوي سيرتشوس سأبحث عنه. لحظة. سأبحث عنه. لا الخط مشغول باستمرار. الخط مشغول باستمرار. أي رقم الذي اتصلت به؟ أي رقم الذي التصلت به؟ ينبغي أولاً أن تضغط الصفر. يجب أولاً أن تضغط الصفر.